ولكن بعد ا ل إ ي ذ ا ء والبلاء وبعد ا ل ش د ة و ا ل ل أ و ا ء وبعد الشهداء والدماء وبعد الجماجم و ا ل أ ش ل ا ء لا بد أ ن ينتصر الحق إ ن وجد أ ه ل ا يتمسكون به إ ل ى ن ه ا ي ة الطريق نواميس الله م ا ض ي ة لا تتخلى وسننه ث ا ب ت ة لا تتغير أ ن الدعوات ت ب د أ بالمحن ويتجمع حولها الناس ومن خلال ا ل ش د ة والبلاء تتمحص الصفوف وتصفو النفوس وعلى الطريق يسقط من يسقط ويرجع من يرجع ويثبت من يثبت وهذه ا ل ف ئ ة ا ل ث ا ب ت ة هي التي يجعلها الله عز وجل ستارا لقدره و أ د ا ة ل ن ص ر ة شريعته ويمكن لها في ا ل أ ر ض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 م س ي ر ة أ م ة ا ل إ س ل ا م التي كانت أ ف غ ا ن س ت ا ن ر أ س حربتها والتي برزت فيها ا ل د ع و ة في أ ف غ ا ن س ت ا ن ق م ة ف ذ ت أ ص ب ح ت أ س و ة لكل من أ ر ا د أ ن يسير ومثالا ونموذجا لكل من ي ح ت د ي يدرك كل من عايش أ و ا ئ ل هذه ا ل ح ر ك ة المباركه وصار مع خطواتها ا ل أ و ل ى ويدرك معي ا ل أ س ت ا ذ برهان الدين رداني يوم أ ن كانوا في بيشاور حيث كانوا م ج م و ع ة من ا ل ف ت ي ة حول ا ل أ س ت ا ذ في غ ر ف ة م ن ز و ي ة ليس لها س ا ح ة ولا سطح ي أ ت ي يوميا في ا ل ظ ه ي ر ة ي س أ ل ه م أ ع ن د ك م شيء وغالبا يكون الجواب لا فيطوون ب ق ي ة ا لها ن ر ج ا ئ ع ي ن يدرك مائل استاذ رباني ويدرك كل من عايشوا هذه ا ل م س ي ر ة ا ل م ب ا ر ك ة يوم أ ن كانوا ي أ ت و ن إ ل ى ا ل س ع و د ي ة ليعرفوا بقضيتهم فلا يجدون أ ج ر ة فندق بل يناموا في سرير أ ح د الطلاب في أ ح د المنازل ا ل د ا خ ل ي ة في ا ل ج ا م ع ة يدرك م ع ا ل أ س ت ا ذ رباني يوم أ ن كانوا يبعثون الطلائع ا ل أ و ل ى إ ل ى أ ف غ ا ن س ت ا ن دكتور محمد عمر إ ل ى ب د خ شان و م و ل و ي ح ب ي ب الرحمن إ ل ى ا ل غ ح ا ن و أ ح م د شامس عود إ ل ى بنشير يوم أ ن كانوا ي ن طلقون كل واحد بقوم ب ل ة أ و ق و بلدين ليس معه سواهما يهجم بهما على م ع س ك ر كبير ل د ا و ه و ي د ر ك معي على السبب داني و كلو من عاشوا تلك ا ل أ ي ا م التي كان صبرها نورا لهذا الجهاد على طول الطريق يدركون كيف كانوا لا يجدون ب ن د ق ي ة يحرسون بها خيامهم فيحرسون خيامهم بالعصي و ب ا ل ح ج ا ر ة وتبدلت ا ل أ ر ض غير ا ل أ ر ض أ م ا الخيام ف إ ن ه ا كخيامهم وارى نساء الحي غير نسائم فتح الله عليهم وقامت الدنيا تحترمهم وتقف أ م ا م ه م إ ج ل ا ل ا و إ ك ب ا ر ا واحتراما يوم أ ن قالوا للدنيا نحن هنا نحن مسلمون ل م نذل ر أ س ن ا إ ل ا لرب العالمين ا لقد ل ل ه أكبر رفعوا رؤوسهم فرفعت بهم ملايين الرؤوس ا ل م س ل م ة العالم لقد وقفوا على أ ق د ا م ه م فاشرابت ا ل أ ع ن ا ق في كل الارض تحيي فيهم هذه الروح وتلتقط أ ن ف ا س ه ا تتابع هذا الجهاد المبارك خ ط و ة خ ط و ة و ح ر ك ة ح ر ك ة تنتظر صدور م ج ل ة الجهاد أ و البنيان المرصوص أ و كلما أ و غير ذلك شريطا قاله أ ح د المجاهدين أ و أ ح د الذين ر أ و ا أ ر ض الجهاد أ ر ض النزال و ا ل أ ب ط ا ل أ ق ب ل العالم ا ل إ س ل ا م ي يلتف حولهم بل أ ق ب ل الكافر والمسلم يريد أ ن يخدمهم لم يكن أ ح د ه م يجد واحدا من الرسميين في العالم يستقبله في مطار أ و في فندق أ و في م ق ا ب ل ة في مكتبه و ا ل آ ن قوى ا ل أ ر ض جميعا تطلبهم لتراه لتراهم وتسمع منهم كلمات ر ي ج ا ل بنفسه كم حاول وحاول وحاول حتى استطاع أ ن يحظى ب ج ل س ة معهم بعد أ ن رفضوا كثيرا أ ن يجلسوا مع سيد ا ل أ ر ض كما ينظر إ ل ي ه أ ه ل ج ا ه ل ي ة وتكتب الصحف بعد م ق ا ب ل ة الوفد له أ و ل وفد في ا ل أ ر ض يقول في وجه رجال لا ا ل آ ن فتح الله عليه والنصر طاب ق و ك ي ن او ا ج ن ا وثمار النصر د ا ن ي ة جنيه وتكالب العالم كله ليقطف هذه الثمار وغاض عنها اهلها الحقيقيون يستبعدون وكل الارض التي وقفت ت ح ي ي ه م الان شعوبها لا زالت معهم وان كانت ساستها كلها قد وقفت ه ا ئ ب ة خ ا ئ ف ة من ن ظ ر ة زعيم الارض تخشى ان تخالف نظراته او كلماته ولكن ان الذي نصرنا ونحن ضعاف ينصرنا ونحن اقوياء ان ربنا رب الارض والسماء وما كان الله ليعجزه من شيء في ا ل أ ر ض ولا في السماء إ ن ه كان عليما قديرا أ د ر ك و ا خطر هذا الجهاد عندما وجدوه م د ر س ة يتتلمذ عليها العالم ا ل إ س ل ا م ي اجمع عندما وجدوها ق م ة و م ن ا ر ة سامقه يسير على هديها المدلجون من أ ب ن ا ء ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة جميعا عندما وجدوا الجهاد ا ل أ ف غ ا ن ي ا ل إ س ل ا م ي تحول من قتال قوم إ ل ى جهاد إ س ل ا م ي عالمي و أ ص ب ح ت انعكاساته وصداه يتردد على أ ف و ا ه الشعوب ا ل م ظ ل و م ة ف ت ن ت ف ض أ ر م ي ن ي ا و أ ذ ر ب ي ج ا ن وبولندا ويهب شعب ا ل أ ر ض ا ل م ب ا ر ك ة في ساحل المسجد الاقصى خيبر خيبر يا يهود دين محمد سوف يعود نعم ان هناك خ ط و ر ة ع ا ل م ي ة من هذا الجهاد ولذلك س ل ق و ا طرقا شتى ليقتلوا ع ق ي د ة الجهاد التي ب د أ ت تنمو في نفوس ابناء المسلمين صواريخ ا س ت ن ج ر اصبحت حديث السامر للصحفيين في شرق الارض ومغربها حتى ك أ ن هذا الجهاد الاسلامي المبارك اصبح ع ب ا ر ة انه ل ع ب ة أ م ر ي ك ي ة تسيره أ ي د ي سي اي اي وهو صراعات المنافسات ا ل د و ل ي ة والمقايضات ا ل أ م م ي ة يصور رجل من الحشاشين من كوكاطور من كنداها اسمه الحجاده عبد القدير وعلت يشرب ي أ ك ل الحشيش وبعدها يصورونه وهو يهجم على إ ح د ى المعسكرات يصورون أ ن الجهاد ا ل أ ف غ ا ن ع ب ا ر ة عن عبد القدير و أ م ث ا ل ه م ج م و ع ة من الحشاشين قاموا يدافعون عن مزارع الحشيش التي تريد ا ل ش ي و ع ي ة أ ن ت ج ت ت ه ا وتمنع الحب ا ل ك ا م ل على الجهاد الذي يجري في عروق هذا الشعب تجدوه في مستشفى ا ل ـ IRC عندما تجد أ ن س ب ع ة وثلاثين في ا ل م ئ ة من النساء اللواتي دخلنه ابتثت أ ر ح ا م ه ن حتى لا تنجب أ ب د ا الحقد الكمين والدفين على ع ق ي د ة القتال التي ب د أ ت تجري في نفوس ا ل أ ب ط ا ل من أ ب ن ا ء ا ل أ م ة تجدها عندما يستقبل الصليبيون ج ر ي ح ا على حدود ق ن ت ه ا ر فيقولون له أ ن ت م مجانين أ ن ت م تريدون أ ن تقاتلوا روس ا ل أ م ة هذه ق ط ع ة رجلك ا ل آ ن ستعيش ط ي ل ة حياتك ع ا ل ة معطله ة م ع ا ل و ط ا ق ة م ع ط ل ة ع ا ل ة على غيرك لا تجد ل ق م ة العيش نجدها في مستشفى هنا في ب ش ا و ر حيث قطع ث ل ا ث ة آ ل ا ف و خ م س م ا ئ ة قدم من أ ق د ا م المجاهدين باعتراف ن س ر ت ه م حتى لا يعودوا إ ل ى الجهاد نجدها ا ل آ ن في المؤامره ا ل ع ا ل م ي ة يريدون أ ن يحولوا أ ف غ ا ن س ت ا ن إ ل ى أ ر ض م ن ز و ع ة السلاح إ ل ى بلد كالمانيا واليابان ل أ ن الدول ا ل ع ا ل م ي ة عندما وجدت الشعب ا ل أ ل م ا ن ي دخل في حرب عالميه ة ودخل د ب ع ا بثلاثين بيئ اقل من خمس وعشرين سنه ربع قبل حربا ع ا ل م ي ة اخرى قالوا لا طريق لاخماد ج ذ و ة القتال ا ل م س ت ع ر ة في نفوس الشعب الالماني الا ان نمزقه م ن ز و ع ة السلاح م ع ذ و ل ة عن القتال وكذلك اليابان يريدون أ ن يغرقوا كما سولت لهم شياطينهم أ ن يغرقوا ا ل آ ن أ ف غ ا ن س ت ا ن فيما لو نجحوا ولا أ ظ ن ه م ب إ ذ ن الله ينجحون وسيرد الله كيدهم في ا ل ح و ر والله غالب على أ م ر ه ولكن أ ك ث ر الناس لا يعلمون يريدون من صندوق البنك الدولي ا ل ب ن ك الدولي أ ن يغرقوا افغانستان بالاموال بالمشاريع ا ل ص ن ا ع ي ة بالمشاريع ا ل ز ر ا ع ي ة و ي ن ز ع ا ل س ل ا ح ويبكوه د و ل ة بلا و ز ا ر ة دفاع لماذا ل أ ن الشعب ا ل أ ف غ ا ن ي عانوا منه خلال قرن ونصف هذه هي الحرب ا ل ر ا ب ع ة التي يخوضها الشعب ا ل أ ف غ ا ن ي ضد الشعوب ا ل أ و ر و ب ي ة وينتصر عليها في الحروب الاربعه أ أ ر ب ع ة الشعب الأفغاني المسلم ألفا جدلك بين وبين خ د كابل ولم يتركوا إ ل ا واحدا دكتور برايدن حتى يحدث ل ل ب ش ر ي ة عما يعانيه أ و يلاقيه أ ع د ا ء الله عندما يلاقون جنود الله وماذا كانت ا ل ن ت ي ج ة جاءوا ب أ س ي ر عميل ل ل ا ن ج ل ي ز دوست محمد خان أ س ي ر في الهند في دلهي واشترطوا عليه ليملكوه عش كابل أ ن يقتل ابنه وزير أ ك ب ر خان الذي خاض الجهاد ضد ا ل إ ن ج ل ي ز وذبح الجيش وذبح ماكينتون القائد البريطاني بيده وقبل دوست محمد خان وقتل ابنه بطريقه س ر ي ة لا يعلم حتى ا ل آ ن أ ن ه مات سما على يد والده وكنت الان في ث م بعد أ ن ابيد الجيش البريطاني في خط كابل أ ر ب ع ة آ ل ا ف جاءوا ب أ م ي ر أ س ي ر مهاجر في بخارى وسلموه عشاء افغانستان ليبقى ا ل ع و ب ة ب أ ي د ي البريطانيين عبد الرحمن خان وفي س ن ة ا ل ع ا بعد ان اخترق الجيش الاسلامي ا ل أ ف غ ا ن الحدود ا ل ه ن د ي ة ووصل الى ت ل وخشي ا ل ا ن ج ل ي ز ان يصل الى تله م ر ة اخرى اعلن تشرشل استقلال افغانستان من لندن وجاءوا برجل لا دين له امان الله خان الذي اراد ان يسير ب أ ف غ ا ن س ت ا ن ك ث ي ر ة اتاتورك في تركيا والان بعد ان تروت وفاضت سهول ا ل ه ل م ن وشواطئ ه ر غ د وسهول قندهار بشلالات الدماء بعد ان ارتفعت تلال الاشلاء والجماجم في أ ر ض أ ف غ ا ن س ت ا ن جبالا يريدون أ ن يعودوا ب أ ف غ ا ن س ت ا ن إ ل ى ا ل ن ق ط ة ا ل أ و ل ى التي ب د أ منها هذا الجهاد يوم أ ن خرج ظاهر شاه من تلك البلاد من أ ف غ ا ن س ت ا ن ذليلا مهينا حقيرا الآن ظاهر شاه إيطاني حراسة الملوك يحرص في ك أ ن ح ر ا س عليه أ ك ث ر من الحراسه في كابو يمنع أ ي أ ف غ ا ن ي ا ل آ ن أ ن يدخل إ ي ط ا ل ي ا ح م ا ي ة للملك يمنع أ ي إ ن س ا ن على جوازه ت أ ش ي ر ة باكستان أ ن يدخل إ ي ط ا ل ي ا ح م ا ي ة للملك لماذا يعدونه ويعدون أ م ث ا ل ه أ م ث ا ل عبد الحكيم طبيبي هذا الرجل يحدث اثنان من ق ا د ة ا ل أ ف غ ا ن كنا في سويسرا راكبين معه في س ي ا ر ة فمررنا على م ق ب ر ة للنصارى نظر إ ل ي ه ا قال إ ل ى القائدين ا ل أ ف غ ا ن ي ي ن انظروا هذه أ ك ا ه ل الزهور فوق القبور آ ه على م ي ت ة بين هذه القبور هذا كخلول、له. م ق ب ر ة ن ص ر ا ن ي ة تتصبب عليها اللعنات ويشويها العذاب الرباني لا يتوقف يقول انظر الزهور والجمال والربيع هذا من ا ل أ س م ا ء ا ل م ق ت ر ح ة لاستلام أ ف غ ا ن س ت ا ن وكثير أ م ث ا ل ه ؤ ل العلمانيين ء ا ا ل آ ن يقولون د و ل ة ا ئ ت ل ا ف ي ة ما معنى دوله ائتلافيه د و ل ة ي ش ت ر ق فيها المجاهدون والشيوعيون د و ل ة ي ك و ن رئيسها ابو جهل ورئيس الوزراء رسول الله صلى الله عليه وسلم اي د و ل ة هذه وزير ا ل ص ح ة فيها ابو بكر الصديق ووزير ا ل ت ر ب ي ة فيها ابو لهب هكذا ا ل ح ك و م ة الائتلافيه ل الحكومة, الاتلافية. الحكومة الاتلافية يعني ح ك و م ة ي ق ت ل ط فيها الكفر و ا ل إ س ل ا م يخرجون ص ل ط ة ج د ي د ة اسمها شيوع إ س ل ا م ك ح ك و م ة ح ي ا د ي ة ما معنى ح ك و م ة ح ي ا د ي ة ح ك و م ة ح ي ا د ي ة معناه أ ن ي أ ت ي أ و ل ئ ك أ م ث ا ل عبد الحكيم ا ط ب ي ب ي الذي يتمنى أ ن يدخل في مقابر ا ل ض ف ا ر ة من اجله ل ي ل ه و ر ف و ق ة أ ن ي أ ت ي هو وامثاله يشكلون ا ل د و ل ة أ و ل ئ ك الذين لا غ ي ر ة لهم ولا ر ج و ل ة ولا وفاء ولا دين عشر سنوات م ت و ا ص ل ة والدماء تسكت والجماجم ت ف ق ط و ا ل أ ع ر ا ض تنتهت لم يمت لهم ع ل م ولم تسل لهم د م ع ة من عين ولا ق ط ر ة من عرق من هؤلاء ما هي ا ل د و ل ة ا ل م ح ا ي د ة اين الطرف الثالث ليس هنالك الا طرفان ر ف ر واسلام ايمان والحاد س ي و ع ي ة ومسلمون ليس هنالك طرف ثالث حزب الشيطان وحزب الرحمن جند الله وجند الايلين والسارين ليس هنالك وسط بين هذين الجندين انما هو اما حزبان اما اولياء الرحمن واما اولياء الشيطان ومحايده وطرف ثالث وغير ذلك كله هراء كله الاعيب سياسيه تزوق ونجعل لها الديكور في الكواليس ا ل س ي ا س ي ة ووراء الكواليس ا ل س ي ا س ي ة وفي التهاليس ا ل د و ل ي ه وتقدم للشعوب ا ل م ظ ل و م ة التي لا يخطط لها إ ل ا ا ن ت ه ا ب حقوقها و إ ل ا سفك دمائها و إ ل ا انتهاك أ ع ر ا ض ه ا الجهاد يجب أ ن يستمر لا م ح ا ل ة أ غ ل ق ت أ ف غ ا ن س ت ا ن باكستان حدودها فرب العالمين لا يغلق أ ب و ا ب ه قطعت الدول ا ل إ س ل ا م ي ة مساعداتها و ا ن ت ب ض ت يد المسلمين عن مد هذا الشعب المسلم ليواصل جعاده فلله خزائن السماوات و ا ل أ ر ض بيده المقاليد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 خزائن السماوات و ا ل أ ر ض ولكن المنافقين لا يفقهون بيده النصر إ ل ي ه يرجع ا ل أ م ر كله يدبر الامر لا م ع ق ب لنشيئته لا رد ل أ م ر ه إ ل ي ه ترجع ا ل أ م و ر والله غالب على أ م ر ه ولكن أ ك ث ر الناس لا يعلمون يا ق ا د ة ا ل ا غ ا م اتقوا الله في الدماء اتقوا الله في الدموع والاسلام ادخلوا واصلوا جهادكم ونحن معكم ان شاء الله لن نخبلكم الله أكبر الحمد نحن معكم باذن、الله. لن نخذلكم والمسلم أ خ و المسلم لا ي س ل م ولا ي ظ ل م ولا ي خ ذ ل لن نترككم في منتصف الطريق ب إ ذ ن الله ونرجو الله ا ل ت ب ا ت ونرجو الله لو أ ل ق ى الناس جميعا السلاح أ ل ا نلقيه من أ ي د ي ن ا والله بالعاسو والله إذا حارب إذا حارب بالعاسو والله بالعاسو إذا حارب تكبير ي ايها أ ا ل ا خ و ة ولا ينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز إ ن تنصروا الله ينصركم ويثبت أ ق د ا م ك م توكلوا على الله واصلوا مسيرتكم ا ل م ب ا ر ك ة والنصر قيد خطوات والله معكم ولن يتركم اعمالكم اليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن ََ ي ُ ض ْ ل ِ م الله َُّ فما َ له َُ من ِْ هاد َ ومن َ يهد َِْ الله َّ فما َ له َ من مضل اليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن إن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله قل ا ف ر أ ي ت م ما تدعون من دون الله إ ن أ ر ا د ن ي الله بضر ه ل هن كاشفات ضره او أ ر ا د ن ي برحمه ه ل هن م م ف ك ا ت رحمته لا يمسكون ر ح م ة الله ولا يردون الضر من الله إ ذ ن قل حسبي الله حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون و أ ن ت م أ ي ه ا الشباب العرب طلقوا الدنيا ثلاثه واخترقوا و ا الحدود و إ ن م ا هي إ ح د ى ا ل ح ف ن ي ي ن إ م ا النصر و إ م ا ا ل ش ه ا د ة ب إ ذ ن الله و إ خ و ا ن ك م في الجبهات ينتظر و ن ك م اولئك ا ل ر ا ب د و ن في ق ر م ا ل ه ن د ك و س في ا ل م غ ا ر و ا ل ه يعدون ا ل ع د ة لمثل هذه ا ل أ ي ا م بيوم كريهه وسداد ثغري ويعاهدون الله ويقلونه يا قاده الافغان بهذه الدماء بهذه الاشلاء بهذه, بهذه الاوامر بهؤلاء الاجدام بدم دكتور محمد عمر ومولوي حبيب الرحمن ورباني عطيش ومهندس حبيب الرحمن ومولو محمد النازي هذه الدماء ل م ت س ف ل ا ل ه ا م ن اجل ظ الظهر ه ومن اجل الظهر ع م ك ا ش ا م ق ا م ل الظهر شاء ومن ا ل الظهر ومن اجل ا ل د ه ر و ا ل ا ف ل ا ن ي و ت ر ق ي وحفظ ا ل ل ه ر و ر ن ا ل ا ف ظ ا ن ي ي ن لم ت ا ل ضد ر و س ي اجل الظهر ومن اجل الظهر ومن اجل الظهر وعلى ق ض ي ة نجيب إ ن م ا هي ا ل ق ض ي ة ق ض ي ة ا ل إ س ل ا م أ و لاسلام إ لا ق ض ي ة أ ن يحكم الله أ و يحكم الشيطان ق ض ي ة أ ن تحكم س ن ة رسول الله صلى الله عليه وسلم أ و يحكم ر أ س المال ومبادئ ماركس ولينين وستالين و إ ن ج ل ز يا ايها ا ل ا خ و ة اتقوا الله سيروا وتوكلوا عليه ونحن معكم إ ن شاء الله ونرجو الله أ ن يثبتنا أ ج م ع ي ن نحن كشعب أ ن ا من الشعب الفلسطيني والله ما ضاعت ق ض ي ة فلسطين إ ل ا عندما سلمناها للدول ا ل ع ر ب ي ة فاياكم أ ن تسلموها لباكستان أ و لغير باكستان أ ن ت م ممثلوا ا ل ق ض ي ة أ ن ت م أ ب ن ا ؤ ه ا أ ن ت م الذين قدمتم التضحيات الدول ا ل ع ر ب ي ة كما تفضل الاستاذ رباني في سند الالف ا ي ن ست و ث ل ا ط و ل اضراب في التاريخ أ و ق ف ت ه الدول ا ل ع ر ب ي ة وخدعت الشعب الفلسطيني عندما هدم اليهود سند الالف م ا ن ا طلبت اليهود من الدول ا ل غ ر ب ي ة أ ن تطلق على الدول ا ل ع ر ب ي ة ت ض غ ط على الشعب الفلسطيني ويقبل الهدنه وخدع الشعب الفلسطيني وقبل ن ة لتنهال بواخر السلاح على اسرائيل وتعود حملتها و ك ر ت ه ا م ر ة اخرى لم تخرج الدول ا ل ع ر ب ي ة السبع من فلسطين الا بعد ان ت أ ك د ت من قيام د و ل ة اليهود فيها كان قائد الجيوش ا ل ع ر ب ي ة ا ل س ب ع ة في فلسطين اغلوب باشا الانجليزي وكان امامهم عقبه كبيره ابناء ا ل ح ر ك ة ا ل إ س ل ا م ي ة الذين ج ا ء و ا من مصر ومن سوريا ومن العراق ومن الاردن و ت آ م ر ت عليهم الدول و أ ح ا ط ت بهم ج ب ا ب ا ت العرب وخيرتهم ب ي ن م ع ر ك ة يقتلون فيها أ و يستسلمون لينقلوا من أ ر ض الشرف إ ل ى وراء السجون في الغياه بالظلمات وكل مرة تريد إسرائيل أن تتقدم. لابد أن توكل للدول العربية أن يضربوا أبناء الحركات الإسلامية في المنطقة المجاورة الحركات الحركة إسرائيل لابد العربية الإسلامية المنطقة الإسلامية على الناصر مرة تتقدم مصر تريد ضربت سنة في في يد عبد أبناء أن أن أن لتتقدم اسرائيل بعدها ب ع د ة اشهر و س ن ة 1 ى 6 ز د ل ق ي س ي د قطب و خ و ا ن ه ع ل ى الاعواد باسم ا ل خ ي ا ن ة لتتقدم اسرائيل بعد ذلك ب ت س ع ة اشهر و الان في كل م ر ة يريدون ان يتوسعوا او يوقعوا سلمه او ينتقلوا و ث ب ة ج د ي د ة لا بد أ ن تنتقل التقارير ل أ ي د ي الدوائر ا ل س ي ا س ي ة ا ل م ح ي ط ة ب إ س ر ا ئ ي ل من بني يعروف ان في جيوشكم أ ن ا س من م ت ط ر ف و ن من أ ر ح ا ب اللحى من هؤلاء المتزمتين ن ظ ف ا ل ج ي و ش ن ظ ف ا ل خ ا ر ج ي ة ن ظ ف ا ل إ ع ل ا م ن ظ ف ا ل ت ر ب ي ة ن ظ ف ا ل ج ا م ع ا ت من هؤلاء ا ل م ت ف ه ر ي ن من هؤلاء المتزمدين أ ن ت م يا ابناء غ ا ن س ت ا ن إ ي ا ك م أ ن تسلموا قضيتكم لدول فالدول تخضع للضغوط و أ ن ت م أ ح ر ا ر إ ن شاء الله من كل القيود والضغوط لو تنكرت ا ل أ ر ض كلها فرب ا ل ع ز ة يرعاكم ويحفظكم و ي ك ل أ ك م وينصركم ف ي ر و على ب ر ك ة الله والله معكم ونحن من ورائكم و أ ق و ل قولي هذا و أ س ت غ ف ر الله لي ولكم اللهم مكن المؤمنين في ا ل أ ر ض اللهم إن انا نسالك ا ل تبدو ا ل ع ل اللهم ا اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم انصر المجاهدين في أ ف غ ا ن س ت ا ن والف بين أ قلوبهم وصلاه بين امادتهم سبل السلام اللهم انصر المجاهدين في أ ف غ ا ن س ت ا ن وفي فلسطين اللهم حرر ا ل أ ر ض ا ل م ب ا ر ك ة من الفساد من اليهود اللهم ارفع فيها ر ا ي ة ا ل إ س ل ا م اللهم ارفع ر ا ي ة ا ل إ س ل ا م فوق ا ل أ ق ص ى اللهم ارفع المجاهدين في لبنان وفي الفلبين وفي تشادى في ر ي ت ر ي ا وفي برما وفي كل مكان وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آ ل ه وصحبه وسلم كنت منع تذهب الأبوان بعد فهرة بحورا عبر وإذا سالت جماؤهم وشللان ثلاث أن عبر ث ل ا عاما ث ة عشر ف إ ن ا ل ج ه ا د لم يكون هذا المسلمين ن في ا ل م ا ل د م ي ن ح ف م المسلمين ا في المسلمين في ا ل م س ل ذ ي ن ي ر ي د و ن ت ح ك ي م ا ل م ي ن في ا ل أ ر ض ن ر ي د أ ن نرى بقعه و ا ح د ة من أ ر ا ض ي الاسلام ت ن ت ب ع فوقها رايه لا إ ل ه إ ل ا الله تمثل ق ا ق ا ع د ة ص ل ب ة لانطلاق الجيوش ا ل إ س ل ا م ي ة إ ل ى العالم كله نريد د و ل ة إ س ل ا م ي ة تتبنى مصالح المسلمين في ا ل أ ر ض تسير الجيوش للغد تحمي الثغور تقيم العدود هذا الذي عشنا من أ ج ل ه ونرجو الله عز وجل ان نستشهد في سبيله يا أ ي ه ا ا ل أ خ و ة ما سر هذا ا ل ت ك ا ر ب العالمي والدول الصغرى س ا ك ت ة عما تفعل الكبرى ل أ ن ه ا لا تستطيع أ ن تقف أ م ا م ما يسمى بالعملاقين الكبيرين إ ن هذا الجهاد ق ا م بالعطي و ا ل ح ج ا ر والحمد لله وبعد ثلاث عشره عاما م ت و ا ص ل ة من مسيره ا ل ج م ا ء و ا ل ع ر ض و ا ل آ ل ا م والدموع لقد أ ص ب ح ت ب ا ي د المجاهدين أ س ل ح ة ح د ي ث ة ودخائر ك ث ي ر ة والذين ب د أ و ا ب ا ل ع ج ا ر ة والعطي يستطيعون ان يواصلوا بهم ل ا ل د ف و ة الهاوى نحن تعرف نقف بجانب اخواننا ذوي ا ل و ق ف ة ا ل ت ا ر ي خ ي ة التي تذكرنا ب م ر ا ق ف السلف الصالح م ر ا ق ف ا ل ص ح ا ب ة والتابعين رضوان الله عليهم عندما يقف سياره و ن د بكيار وغيرهم في هذه ا ل أ ي ا م وربان وخالد يقفون أ م ا م الروس و ا ل أ م ر ي ك ا ن يقولون لهم إ ن لنا رب يسميكم ع ر ا م ي د وهو أ ق و ى منكم ولقد نصرنا في هذه ا ل ف ت ر ة الطويله وينصرنا فيما بقي من هذه ا ل م س ي ر ة ل م نخشاكم سنقيم د و ل ة ا ل إ س ل ا م رغم انفسكم نحن نعلم أ ن ك م كامريكان تكرهون قيام د و ل ة ا ل إ س ل ا م لكن سنقيمها رغم اولئك سنعيش على السهول على الفقر على الجوع ونريد أ ن نواصل المسيره حتى نرى دين الله حيا قائما فوق الذره فوق الذره المنذكوش بعد أ ن شهدت ا ل أ ر ض جبالا من ا ل أ ش ل ا ء ومليونا ونيفا من الشهداء يجب أ ن نقف بجانب هؤلاء سواء أ غ ل ق ت الحجود أ و لا سواء ض ي ق عليهم او لا يضيق و ا ل آ ن هم أ ح و ج ما ي ك و ن ل إ خ و ا ن ه م المسلمين حتى لا يظنوا ان إ خ و ا ن ه م المسلمين قد خذلوهم في ا ل ل ح ظ ة الحرجه والمسلم اخو المسلمين لا ي ظ ل م ه ولا يخذله ولا يظلمه ومن كان في ح ا ج ة أ خ ي المسلم كان الله في حاجته ونرجو الله عز وجل أ ن يثبتنا على هذا الطريق ونرجو الله عز وجل أ ن لا يميتنا إ ل ا شهداء في س ب ي ل في أ ر ض ا ل م ع ر ك ة في ساح النزال في أ ر ض ا ل أ ب ط ا ل في ميادين الرجال يا أ ي ه ا ا ل أ خ و ة من كان منكم جادا في أ م ر دينه فليشرح لقومه لمن يعرف على أ ن المعاضره ا ل ع ا ل م ي ة أ ن يحولوا بين ا ل إ س ل ا م وبين الحكم ان يحولوا بين المجاهدين وبين الوصول إ ل ى أ ن يحكموا شرع الله في ا ل أ ر ض ماذا يريدون أ ف ض ل ي ا علمانيا قد ت ر ق ع على ايديهم في أ ل م ا ن ي ا في أ م ر ي ك ا يحكموا بزن الاسلام وبزن الفانتان ولا علا باهل ا ل ش ع من افضل من يرشحون و ظ ا ه ل ا ل ش ع الذي ي ح ل م ا ل ن ط ا و والذي ي س ي ر ج ي س ا إ ل ى صندها ر ب ق ي ا د ة خان محمد ويسقط أ ك ث ر من أ ل ف شهيد من عهد قندهار ل ح م ا ي ة نقاب نسائهم ظاهر شاه الذي يسن السله ا ل س ي ئ ة أ ن يرقص الملك مع ز و ج ة أ ق د م السفراء في كل حفله ة ر س م ي ة الملك ظاهر شاه الذي حمل بيده حجاب ا ل ر أ ه ا ل م س ل م ة ووضعه تحت قدمه وقال انتهى عهد الظلام إ ل ى ا ل أ ب د ظاهر شاع الذي كان في مجلس ا ل س و ر ة الذي الفه س ت ة وثلاثون من الحزب الشيوعي من بينهم حفيظ الله ع م ي ن ومن بينهم بابرت جامد ظاهر شاع الذي يخلق التيار ا ل إ س ل ا م ي في داخل كابل وفي داخل جامعتها وفي داخل ف ل س ت ا ن ويسمح لتراثي أ ن يخرج ج ر ي د ة شعر اقل ل ش ع ر و أ ن يخرج ب ا ب ر ق ج ر ي د ة برشا ا س م ي الجناحين الشيوعيين اللذين ب د أ بنمو جيدا في ا ف غ ا ن س ا ن هل يستطيع أ ح د بعد أ ن فعل ظهر ش ع ر ما فعل ونصب ل ف ت ه م س ر ع ا من دون الله يحل الحرام و ي ح ل م الحلال ويمنع الجهاد وينشر الفرق ب أ و ا م ر وقوانين ا ل هل يستطيع عالم من العلماء أ و مسلم من المسلمين أ ن يقول أ ن هذا يبقى في داخل ح و ز ة ه ا ف ي ه ل ح ظ ة و ا ح د ة لا فرق عندنا بين ظاهر الشاه وبين ظرف كارمن وبين تراقي وبين ح ف ي ب الله أ م ي ن وبين ظرف ش و الكل أ ع د ا ء للاسلام الكل ي ش د ع و ن بغير ما ع ن د الله الكل يعبدون الشعب لطاغوتهم ولدكتاتوريتهم ولذواتهم أ ي ه ا ا ل إ خ و ه نحن نرجو الله عز وجل أ ن يثبتنا ف إ ذ ا دخل المجاهدون كما ق ر ر قادتهم داخل ا ف ا ن ت ا ن ل م و ا ص ل ة ا ن ج ه ا د يجب أ ن ي ع ز كل واحد منكم نفسه ليكون صادقا مع نفسه أ ن ه مجاهد في سبيل الله و أ ن يترك الدنيا ب أ س ر ه ا ويواصل معهم م ع ر ك ة <تصفيق> الحكم بما أ ن ز ل الله م ع ر ك ة إن الحكم إ ل ا لله أ م ر أ ل ا تعبدوا إ ل ا إ ي ا ه م ع ر ك ة الدستور الذي كتبوه بايديهم المجاهدون في الماده ا ل أ و ل ى من قبل سنتين وثلاثه دستورنا هو أو هدفنا من هذا الجهاد هو إ ق ا م ه حكم الله في ا ل أ ر ض وتطهير وضع ن س ا من الفتاه وفي ا ل م ا د ة ا ل ث ا ن ي ة دستورنا ينبثق من قوله تعالى ان الحكم إ ل ا لله هل لكم وقد قام البناء وبقيت لبنات ق ل ي ل ة أ ن تساهموا بوضع هذه ا لبنات حتى نقيم هذا البناء الذي ياوي أو يؤوي ا ل أ ي ت ا م المشردين في ا ل أ ر ض هذا من ا ل ج ن س ي ة ا ل ف ل ا ن ي ة محروم من الجواد وهذا محكوم عليه ب ا ل إ ع د ا م وهذا قليل بلده وهذا مخابراته تتابعه حتى في ارض الجهاد نريد د و ل ة تضم وتلم, وتلم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 هل لكم أ ن تواصلوا هذا البذل الذي هداكم الله إ ل ي ه م ع ه م عبر الحدود و إ ن أ غ ل ق ت لنلقى الله كما أ ر ا د سبحانه إ م ا شهداء و إ م ا سعداء ف إ ن م ا هي إ ح د ى الحسنيين سيروا على بركه الله والطريق مفتوح ب إ ذ ن الله امامكم و ا ل ف ر ص ة س ا ن ح ة لاقامه ش ر ي ع ة الله عز وجل ح ي ة م ت م ث ي ة بنظام وشعائر و ق ا ن و ح ي ا ة أ ي ه ا ا ل ا خ و ة كونوا صادقين مع ا ن ف ك م و ا ص ن و ه ا ل م و ا ص ل ة المسير ونرجو الله عز وجل أ ن يلهمنا السير في هذا الطريق ا ل ل ا ح ب الطويل و أ ن تكون نهايته ش ه ا د ة و ت ع ا ل ة ご a 聴ありがとうござい a した。 وصيحات ا ل أ ي ا م وصرصات المكلومين ودموع ا ل أ ر ا م ل في أ ع م ا ق الليل لا تستحق الخطا وتستحسد ا ل ج ن ا أ ي ه ا ا ل أ خ و ة <تصفيق> جهاز الف ثمانون اثنان واربعين ضد ا ل إ ن ج ل ي ز في أ ا ب ا ن ا ل ا د انتهى بعد ان أ ب ا د و ا الجيش ا ل إ ن د ر ي ز ي بكامله وبعد ان قتل وزير أ ك ب ر بن ب س محمد خان قتل م ا ك ن ت و القائد البريطاني في داخل المطابقات انتهى ب ع و د ة عميل أ س ي ر أ ف غ ا ن ي في يد ا ل إ ن د ر ي ز في الهند و ت ل م و ه أ ن ف ا س افغانستان واشترقوا عليه أ ن يقتل ابنه الذي جاهده م وقتله ب ا ف س ه وانتهى جهاز عزم ثمانيه وثمانين الذي أ ب ي د فيه جيش انجليزي بكامله كذلك في كابل الجيش ا ل أ و ل ازاد حوالي س ب ع ة عشر أ ل ف ا من ا ل أ ن ج ل ي ز عملاؤهم واتباؤهم ابيد ما بين كابل وجدل في لندرهاب وجلال أ د ا د الجيش الثاني ابيض في ق خذ كاول وحول كاول جيء برجل عميل لهم أ س ي ر لاجئ مشرد في ب خ ا ر ة وسلموه الشعب ا ل أ ف غ ا ن ي <تصفيق> <تصفيق> وانت ا ل س ع و د بعد أ ن ا ن ت ص ر ا ل ج ه ا د ا ل أ ف غ ا ن ي الاسلامي ووصل المسلمون إ ل ى مدينه دن ا ل ب ا ك س ت ا ن ي ة واضطرت شرشا م ل و ن دن أ ن يعلن استقلال أ ف غ ا ن س ت ا ن ل أ ن ه خشي أ ن ي ق ل ا ل أ ف غ ا ن ي و ن إ ل ى دله م ر ة أ خ ر ى ل ل م ر ة ا ل ع ا ش ر ة انتهى بمجيء أ م ا ن الله خان الذي أ ب ت ى زوجته س ا ف ر ة ع ا ل ي ة ل أ و ل م ر ة في تاريخ أ ف غ ا ن س ت ا ن و أ و ل ا م ر أ ه تسفر عن نفسها وتخلع لذاتها هي ز و ج ة أ م ا ن الله وزار اتترك في تركيا ورجع ل ي ط ب ك ما قبته و اتترك في تركيا وقام العلماء وقام الشعب ضده واستمرت استمرت المظاهرات س ت ت م ر ا والقتال ضد هذا الملك حتى أ ط ا ح ب ع ج ش ه و أ ق ص و ه إ ل ى أ و ر و ب ا وذهب إ ل ى إ ي ط ا ل ي ا حيث يقيم حفيده هذا الرجل المخلوع ما تشاء نحن لا نريد أ ن تتكرر م ا ت ا يجب أ ن نقف حتى آ خ ر ل ح ظ ة حتى آ خ ر نفد بجانب إ ق ا م ة حكم الله في الارض ب ج ا ن ب إ ق ا م ة د و ل ة إ س ل ا م ي ة س ن ي ة في داخل أ ف غ ا ن س ت ا ن بجانب إ ق ا م ه ق ا ع د ة ص ل ب ة للعمل ا ل إ س ل ا م ي في الارض كلها فوق درج ا ل د ك و ش وعلى أ ح و ا ض الامن يا ايها الاخوه ان دماء الشهداء ي م تجف بعد و إ ن دموع أ م سعود البحري سعد الرشوه ويحيى غ ن و ر وعبد الوهاب الغالبي لم تجف بعد ماذا نقول لهذه الدموع انتهى الجهاد من حيث ب د أ ل إ ع ا د ة الملك من ا ل ن ق ط ة التي ب د أ فيها هذا الجهاد بعد ا ل م م ز ق بعد ا ل ح ر ا د بعد أ ن أ ص ب ح آ ل ا ف الاطفال لا يعرفون لهم قريبا ليس من اقاربه معهد بقي على وجه ا ل ح ي ا ة بعد أ ن أ ح ر ص ت ا ف غ ا ن س ا ن بعد هذه ا ل م ض ح ي ا ت بعد هذه ا ل أ م و ا ل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 في أ ع م ا ق السجون أ ي ا م داوود و أ ي ا م تراقي لا بد أ ن نحاول حتى نلقى الله أ ن نقطف الثمرات بعيدينا لسنا ع ي ت ا م ا ووصيتنا أ م ر ي ك ا لسنا مجانين و أ و ل ي ا ؤ ن ا ا ل أ م ر ي ك ا ن و ا ل غ ر ب نحن مسلمون عقلاء أ ق و ي ا ء مشاهدين نستطيع أ ن نفكر بانفسنا بيدنا قراراتنا من قلوبنا تنطلق إ ر ا د ا ت ن ا ليس ل أ ح د وفي الارض و ص ي ة علينا ونحن مستعدون أ ن نقاتل أ م ر ي ك ا كما ق ا ل ن ا روزيا مستعدون أ ن نقف أ م ا م ا ل أ ر ض جميعا و إ ن م ا هي إ ح د ى الحسنيين إ م ا ا ل ش ع ا د ة و إ م ا ا ل ن ص واطنوا انفسكم للدخول هناك هناك اما ا ل ح ي ا ة و إ م ا الممات وكلها إ ن شاء الله ح ي ا ة ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموال بل أ ح ي ا ء ولكن لا تشعرون فهل أ ن ت م مستعدون أ ن تواصلوا هذه الكثيره ل أنتم مستعدون أ ن تدخلوا وتطلقوا الدنيا ب أ س ر ه ا هل أ ن ت م مستعدون أ ن تتلاسوا كل شيء في هذه الدنيا وتقفوا لله يوم أ ن تتجردوا من كل الوسائل حولكم إ ل ا و س ي ل ة و ا ح د ة بقيت وهي التوكل على رب العالمين القوي العظيم المتين يا ايها الاخوه إ ن ربنا أ ق و ى من أ م ر ي ك ا واقوم الرزق وهو حسبنا ونعم الوكيل ولدعوا شركاءكم ثم ك ي د و ن لي فلا تنظرون ان وليي الله الذي انزل الكتاب وهو يتولى الصالحين اللهم اعنا على ذكر كوكب سلطانهم اللهم اعنا على ذكر كوكب ن ل ط ا ن ه م اللهم احنا سعداء وامسنا شهداء واحشرنا في زوجه ا ل م ص ط ى صلى الله عليه على وسلم اللهم ن ص ر الحق واهله واخذل الباطل واهله اللهم ن ص ر المجاهدين في أ ر ض ا ن س ل ا م و ا ل ذ ب ي ن ق ل و بهم والزكاه بينهم و ا ي يسوع السلام اللهم ن ص ر المجاهدين في أ ر ض ا ن س ل ا م وفي فلسطين وفي ا ل س ر ف ي ن وفي اليمن وفي, وفي, وفي كل مكان اللهم ارفعوا ا ل إ س ل ا م وحفظوا ك ل من ن ج و دوله إن ا ل القران والأحسان إيثال ب واجعلنا أ و ا ل من ذنوب ا ل ا ل ع ل م ت ذ ك ر و ن